بسم الله الرحمن الرحيم. الفلامراء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم.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 وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أَجَلٍ مسمى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 وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي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 قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيه من قبل ان يأتي يوم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال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 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغَلُومٌ كَفَّارٌ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 فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب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 مَكْرُهُمْ لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو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 ليجازي الله كل نفس ما كسبت إِنَّ الله سريع الحساب هذا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ للناس بِهِ به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو